في البيت عندنا خلاص يا دكتور والله قلنا بدلنا بال الاديكشن قصاره خالص متفاهمه بالنسبه لل وعشان خاطر احنا قلنا ليس من البساطه انك لأنه مرض مبارح إسا كتبين مقالة، واحد منزل مقالة في جرايب أن الهلد من المواد الإنمان بسبب إدمان ومشه إدمان والدينة ضجت عليه وفهم الزج فيعني إحنا متفقنا فيه بنود أساسية عشان نقول هالبادة دي تخضع ليه؟ ليه؟ إنها تبقى أدكتينغ ولا أد؟ تبقرينهم سبع نقاط أو ست نقاط سيستم للحظ فإذا إذا شزت عن الست نقاط نستبعدها خالص لكن هل الهل له اعراض جانبية او مساوى ده موضوع تاني انها ليس ببساطة اقول عليه انها مادة ايه الدكتب يا سبس اتنان ده حاجة تانية خاص والنهاردة هخل المحاضرة مفتوحة شوية بفاهم يعني لو احنا نظرنا نظرة ببق شوية للبريل لو نظرنا نظرة على الله يعني حاجه يعني يعني حاجه تفكر فيها حاجه رهيبه جدا البرين ما هو الا عباره عن مجموعه من الخلايا العصبيه لا اكثر ولا اقل حتى الاوعيه الدمويه على الدمويه ليست في المخ الاوعيه الدمويه موجوده في, في الباطن لانها موجوده في المخ ما ينفعش فالبرين ده ما هو الا مجموعه من الخلايا العصبيه يبقى هي في النهايه في النهايه زي الكبد هو خلية كبدية الكلة خلية لكن الكبد أو الكلة أو الهارت له وظيفة محددة واحدة أو اثنين وخلاص سعر بالنسبة إنما سبحان الله خلاءة عصبية كل نوع له الفرشة الثانية على الكبد واحد وتعالى تلافظ لكن الاية وستحان الله بدت الاية دي تتكرر يعني انا بقولها تلقائيا فمن ربكم يا موسى قال ربنا لا زعدة كل شيء خلقاء صمه دا بدأت في ناس كتير تتكررها زي فعلا الاية اللي بتريعها في كل شيء تفهمت ازاي؟ طيب ييجي السؤال احنا الفونكشن بتاعتناه كتير عمالك بس عشان الادمان عبارة عن ايه في النهاية ومش ادمان بس عموما يعني الفونكشن الجسفة بقول كل كل فانكشن بتاعت جسمك كل الاكتف بتاعت جسمك لها سينتر في وانت مغمّر ما تفكرش فيها اي شيء برا البرين لازم يكون لها سينتر في اي وظيفة اي فانكشن في جسم الانسان لها سينتر في البرين ودايما السينترز بتبقى متوزعة كمان بالتساوي وصين وص هنا وص هنا الحرارة مش عايش الـ temperature مش عارف ايه الـ eating الـ food الـ behavior الـ sense, الـ vision, الـ كل ما يخطر على ذلك طيب إذا لابد أن يكون فيه نظام system يعمل control أنا أتكلم على, على control داخل brain أنت أشكل ده وأنت هو أفداد ويقل ليه الذي يتحكى في القصة التي يقولها Neuro Transmitters Neuro Transmitters دب و Neuro Transmitters تطلع من مين؟ من نهايات الخليل العصبيه تبقى تخيل مراجزة خليه عصبيه ليها وظيفه و بتاعها يطلع يتحكى فيه خليه عصبيه تاني ليها وظيفه ايش؟ و بتاع, بتاع ديه تتحكى في مين؟ تهمينها يا وزعها؟ يعني ما مين الذي يتحكم احنا اتفقنا جسمك بره انا عايز بس البطانه دي تفتح حته بقى كده روح بره كله عباره عن حاجتين فسيرا احشاء ومصر معهم مع, مع في حاجه غذائيه اللي انا بره بحاجه كده مع فرولس سواء كان لب او غيره باللورا مش عارف ايه في صح صحيح صحيح فيزل عشان اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو القصة في كل واحدة بسموه فيزل. والمسكروس كيتا. يا هزين يسيطر? مان اللي, من اللي يتحكم? مين اللي بترجب اشارات المخ? برة. عما كان على برة. كان سيستم? زي ما اتفقنا على كيف? اللي هو هو هرعان. زينتو خايف? الاي دي كراي هو يبقى ازاي دلوقتي اللي بيتحكم في كل جسمنا من بره كل متمر كان حاجه الغرب الصمام وجهاز عصب الطرف حد كده كويس جهاز عصب الطرف اللي هو الاوتونوميك مع السوماتيك نيرف الجهاز العصبي الطرفي ما هو الا مترجم للجهاز العصبي ايش؟ المركزي وصلت لحد كده؟ طب الجهاز العصبي الطرفي ده بيتحكم ازاي في الهارت وفي وفي عن طريق النيوروترانسميت؟ عن طريق ايه؟ انا هنا بس سميها بريفيرنت نيورو فمعاك اسمها ايه؟ النهايه بس كده بريفيرنت الوقت الساكلين يلفهم لالرانين واقع وقصنص كلها دبو الاندوكراين ما هو الا موضع الصماء يبقى هي الهرمون بالضبط يبقى ايه الحضرتك وانت مغمّر كده سبحان الله الانسان ابصل ما يمكن ما هو الانسان هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء مع الماسكولسكيتل وكل الخلية فيه عليها مستقبلات للهرمون ومستقبلات للنيرترزميتل عليها ريسيطر للهرمون ورسيطر للزمين <تصفيق> كل واحد له فونكشن فهمين معيه ولا لا الهنسلين له ريسيطر البراثلال له ريسيطر بس هل ريسيطر موجودة في كل خلق؟ لا لكن موجودة في كل خلية في كل فونكشن فهمين معيه ده Totally, you understand <تصفيق> طيب اللي بيتحكم في الهرمون يبقى اللي بيتحكم في الهرمون احنا في جسمنا دي بسميها بريفيرال التكراين هو عباره عن الثايرويد وباراثايرويد والبنكرياس والسولارين اللي هو ادرينال جاندس فكلام من ده بيتحكم فيها هي ايه الغده النخاميه اللي هي البيتيت اللي يمين البيتيت واللي بيتحكم فيها الهايبو يبقى ده العصبي بتاع الهرمونات عارفينه فين في الـ brain وبتوتر باقر نقولها فين؟ يبقى الـ hypo salamas تبدي الـ urdan الـ beta-uter الـ beta-uter ثم اللي ينشط السيرويد اللي ينشط كذا ينشط كذا يبقى ده قصة المصفة بتاع الـ endocrine يبقى إذا برضو حصل في وحصل الأخباطة في الـ وحصل الأخباطة في الـ hypo falamas معاوش معايا هيأثر على الـ endocrine ما أثر شيء وبالتالي ما ده زي ما نعرف الـ إدمان ده هي يبقى برضه هياخد معاه مين صح هياخد معاه الهرمون ده بس ايه بعد شويه هيتلاقي المود من ده اصبح الجسم عنده ضعيف اصبح ممكن يجيله سكر اصبح مع الوقت لان المصايد اللي من فوق بدات معايا يا جماعه ولا الامور مش سهله هي مو مش امور مزاج مش موت فاهمين معايا فايه ده دلوقتي بنرجع يبقى ده قصه الاندوكراين يبقى الاندوكراين عباره عن مع البيتوتري اذا قلت ثم تطلع منها الهرمونات اللي باثر على التستس باثر على الاوفر باثر على اليوتراس باثر على الثايرويد الباراثايرويد والعكس يندرستاند لكن خلينا في الثاني البريفرال نيرف سيستم الجهاز العصبي الطرفي الاعصاب الطرف دي الاعصاب ديت هي اي قاعدة عامة وانت مغامة. اي عصب له بداية له. ونهايته لازم تكون بارش. فاكريها. ولازم يكون فيه نيورو. هو اللي هيطلع يشتغل على السبتر يعني المفتول. صح كلا لأ. فده البريفرال. لكن ما تخليك في السبتر. فهده البريفرال مين اللي ينظبه. البريفرال ينظب السبتر. ده جاي من البريفرال وده جاي من السبتر في ساحة لكن السؤال البرين هبس ومين بينظبه. ليه عقل الانسان مختلف عن, عي... عن, عي... عن عن المخلوقات الاخرى يبقى هنا هنخش على البرين نفسه البرين ما هو ايه اللي عن خلايا عصبيه مختلفه مرتبه بطريقه معينه كل خليه ليها فانكشن معنى هذه كده طيب ما دام خليه عصبيه يبقى ده قاعده تشريحيه ثابته باضي اجزل والباوتش اي خلية عصبية شكلها بطوط شكلها كذا هي في النهاية الكبه كذا <تصفيق> وطلع منها الشغيراتية معاوش معايا عشان تتصل بخلية تانية جنبها وها كذا وها كذا ثم معايا وفيه النيرو تيربنال فيه النيرو هي تشتغل ازاي عندما هيحصلها نشاط تطلع النيرو ترانزميتر بتاعها يعني المفقد الله مين يبينزم نيو ترازميترس الي باعا من طالب مين؟ من خلال عصاية المخاف بصه فالنيو ترازميترس في البريل ده مجموعات رهيبة دي مجموعات رهيبة انا عشان امين معاكم احنا دايما ابدا في فما اكلش في الطب قبل نخش على الـ بلدي محاضرة كاملة وفرصة في السرجة كده اخدوها كده بيدي محرر كان على سنترال يورجانز ميترز ف منها الستيركولين الستيركول بره موجود هنا على البلاي مرض الازهايمر هو اساسا نقص الستيركولين في البلاي تمام صح ومنها الادينولين نقص ايه الاكتئاب ومنها السيروتونين ومنها الدوبامين اللي ذاته يعمل مرض السكفيرين والشيزوفرينس الشخصيه فبسطاء ومجموعات من النيوروترانسميترز عديده جدا فالعالم محتار كيف نقسمها فقالك لو انت حبيت تقسمها على حسب الجنائيو والكيميكال اتو فكانت افضل تقسيم على حسب الاكتيفيتي او حسب الفنكشن على حسب هيك الفنكشن فمجموعه, فمجموعة النيوروترانسميترز الموجوده في البرين بتاعتك بيقسموها لثلاث انواع كان نوع في نيور ترانسميترز يور ان هيبيتور يعني لها تاثير مهدئ تصبيطي اي مكان تشتغل فيه تهدئ الخليه العصبيه فبيسموها ان هيبيت اللي بتزيد اكتر قبل النوم وهنا بقى لو انت لخبطت ده انت ساعتها نومك والصحيه زي ما احنا كنا تبعتنا العربيه بليلنا بالمره كنا بليل اصبح لنا نهار ونهار ليل ومش عارفين دي من اخره ده كله ده ضيع الدنيا لأن مفروض في سر كتير الرزي فيه ساعة مزبطة الموضبطة الأجال بالأسف خدوا ديني الإسلام وبيعملوا بيه من السفرة تعرفوا كلاما الساعة التسعة أخ أخ لو نوصيه اللي عشرة بلا عناح مرة وطيجي أخلو بيه فمزاك؟ إنه راح للأسف منبدأ اليومنا من الساعة عشرة بالليل صح كلا ولا؟ أو لا؟ صح كلا بأماني كلنا, كلنا فده مشكلة كبيرة فالمهم فإذا دلوقتي أرجعه هنا. فلو ببسطة النور تراثولات الفبريلية تحتك بتأسفها تات مكموعة. كم مكموعة? ثلاث مكموعة. ثلاث. ثلاث. بيور, بيور الهيبوتري يعني هي لها تأثيرات تهديئية تصبيطية. عندما تفرص توقف افشيء او تهدي نشاط الخارج. وفي مجموعات اخرى بيور, بيور ايه? يعني عندما تفرص على طول مهيجة. وده اللي بيعتمد عليها ان تحت المنشطات هي دي بتطلع على اللعبه دي وفي المجموعه الثالثه ميكس في بعض الاماكن في البرين يبقى ليها اجزياته دي لكن في اماكن اخرى ليها ايه الهيبوت مين اللي بيتحكم في الموضوع كله احنا اتفقنا ان كل النيورون ترانسميتر له وريسبتور ليه ايه ريسبتور والريسبتور لما ريكت عمل الريسبتور هي اتحكمت تح... في النهايه الهيبوتري يعني, يعني خدها قعد صح صحيح ولا لا خدها سبحان الله في الاخر الموضوع يا قلنا في قلة العباس. <تصفيق> اي خليق عصبية? انت في النهاية تحليش على اذا دخلت كالسل او صوديا فانت مهيج. مهيج يعني تعملها تحليزة. ايش وظيفة بقى? هي الطب وظيفة انت بواحدة. تبقى من لو انت دخلت بوتاسيا او كولورايد. تامي انتصر. فكل النيورو ترازمتها وستلعف اللعبة. كله له رزدته. رزده عن المتصف عنه ايشان. مجموعة في اللهاية زرادك كالسيوم مجموعة في اللهاية زرادك مجموعة في زرادك مجموعة في زرادك يعني اربعة ايون هما المتحكمين في اللهاية. في القصة دي كله فيه? في البريد. زي ما بقول يحدا ايه؟ تخدم زي البريلت عمل زي البحث العلمي. البحث العلمي كلوكم لخلاص حان سلقون بقية تشوف. ده حصل عني بيبدأ في فكرة توهد الله ايه انا عاود اشوف جسبك. مثلا اتجاه مش عارف ايه. فهمت ازاي انت? وبعد كده كيف نخطط. تعال نعمل فريق. تعال قدم على ما شوه. تعال جتبت. تعال روح. تعال كراسة. طيب اعمالي. عايزين فاند. ايه الفاند? طيب. عايزين نشتغل. جمع علاج. حيص. ده عايزة. ده عايزة. ده. طيب في النهائة. حلت بقى. حللش. طيب في الآية. اظهر النتائج عبارة عن هيك تتفجر قد كده يطلع. موجود خمس سنين يطلع في صورة ايه? انت اللي لو تشوف تستحقر الشوف. لو انت في الاول خاصة في البحث العلمي. ايه يعني انا اقول له ايه اللي ايه اللي هو. ولو لو لو شوف كامل الناشر كام? كامل يعني يعني لسه. الناشر بتاعها تلات تلاف ونصف اللولار يعني. يعني. يعني بعد طلاشة وخمساشة الف ريال. تكلف الناشر كلف كلام ده وشغله الظهرة فالله هيا عمارة عن ايه فيك الأوتيبل قال لأ حضرتك لو انت شون تقول لأ استحتل منذوقتها فيك الأوتيبل لأ منها لا, لا لا لا لا لا هل سموا بيدي لأ لما حصلت في دي كلها فالنور ترانزميترز والقصة دي كلها في الاخر كيف ان انا اغير في الاعيون كونسنترينش اغير في مين فاهمين معي والله فالرمز اتما لعب كل ما هو عدت فعلا بيلعب في ال بغير في النور خالص وبغير في الاكتيف بتاعته في السكريبت فاصبح لا رجعه خالص الا اذا مع التايم تو ري اكتيفيت او ترجع الخليه لوضعها ايه طبيعي. الطبيعي يعني حضرتك زي ما نقول مثلا احنا ايه عايز اوصلها لك في رمضان بطبيعة تحني كله بيسهر وينوه تلتة لخبط بعد كده بعد في اول ستة من شوال تلاقي كله العالم ايه لا عارف يأكل ولا عارف ينام ولا اي حاجة صحة صحة صحة صحة صح. صح. بس مع الوقت ممكن ايش يعني <تصفيق> <لا>. واحد مصور <تصفيق> ما ده مشكلة السابت الادمان فالادمان ده مشكلة غريبة لانه اذا انا غيرت في نشاط خلال برين فاختلف كل الجسم خبص بما فيهم الاندوغراين يفيهم اختلط تنين الكبرى وده اللي هو اللي ليه فوكس من 4-5 سنين معظم مواد المطبنة بيبقى لها تأثير تصبيطي على الجهاز المناعي لها تأثير ايه؟ انهيبيتري فبالتالي حتى لو هو بياخد بطريقة سليمة وما بياخدش الوقت الملوثة ولا ولا ولا ولا إنما مع الوقت يلاقي نسبة الانفكشن بتاعك بدأت تزيد ومادام فيه انفيكشن يبقى نسبه الكانسر معاه برضه يا دكتور ودرجع بقول لك انا دايما لو ابدا الوفاه الله سبحانه وتعالى ان معروف اسباب الوفاه اسمها مالتيبل اورجان فيلر قلت لكم فاتت انت اعرف المريض قلت لكم هنا هيبدا يموت اذا حصل له هايبو ثيرمي قلت لكم ده قلت لكم مريض ايه روحوه عرف منين ده حارس بس ايه بس ايه تقال معناها انه دخل في مالتيبل اورجان فيير خلاص ده مش عضو واحد اكثر من عضو ده ايه يريح يبقى دعاماته في الساحب بتقول لك قال معايا طيب فاحنا المره اللي فاتت فخدنا بالنسبه ليه؟ عشان اقول الماده ديت قلت منها ولا لا ثم خدنا جيت الكلاسيكيشن وعملنا تيبل تابل لطب المختبرات ان التقييم المهم مهم جدا انك انت انت قاعد بتكشن ايه الماده المجمعه وعندك اكتيفيتي فعلا الاكتيفيتي دي لان دي مهمه اللي هي الخمس درجات كيف اقيس ما هي المواد او الاجهزه المستخدمه في التكسكولوجي المقصود بيها هي تو توكت دي ادك تيكسوس مع حد كده طيب نيجي بالنسبه لي كنا اول واحدة اللي هي عبارة عن اوبيويتس وليه شرحناها هداعكوكم مقابلات ان شاء الله عبدالله قال عليها وليه شرحناها المرة فاتة احنا شرحنا درس العمل وغيره وقنا ريها بسنتوك عليها نيو كابه ودلتا وتكلمنا على اكيب تكسيستي وتكلمنا على اكيب تكسيستي وقنا لاجي ادمان بالاكمان فاكين كان؟ وانه عمعكوكم الصور هتشوف الاوبيام هو طالع من الشجل فاضح فدي معروف الاوبيو بيبا فيها ترامضون بيبا فيها غيره كل المجموعة دي هي تتبع الافيونات المجموعة التالية هي الافيونات الشفر اللي فركز عليها اللي هو المجموعة المجموعة ديه قرتي تستخدم skill asheritif and المهدئات والنومات سلزف الهدوزيكس المهدئات والنومات كتير جداً في ناس بتجيلها وبتستعجلش انا بقول هذا كلام ده مهم خالص انتو لصة صغار هتكبروا هتحتاجوا بالحياة هتشوفوا الأدوة دي كتير المجومة دي بالذات لانك عور تتخذك. المهدئات والمنومات. كلنا دلوقتي الناس عنديني ضعيف. الان. دنيا الشكلة. دنيا خدت فيه. فدائما ما امدا متأثر يعني نقول صادقين انت بباكروس اكيد بتفكر دلوقتي فيه الفوتشير بتاعك صح? ده التفكير الطبيعي صح? الا انا. ورح كل مكان زي كما كده. فكلها معرضين لظروف كثير خالص فبالتالي بيجين حالات كثير جدا بيسميها حالات الالكزيتي او التوتر العصبي يقول لك يا خدمت فيت عصبي بيه متوتر يعني ما بيشي حتى اتسبت عقبات ال غيره فلو هين كنتين يصلي فاليه هي التوتر اللي كانت المتبيري جديد هيتطرق يبدع ال غير ياخده هزوم عليك هنا هتلاقي فيك جدا يتوفر هذا كنت قاعد المجموعة دي لها استخدامات فهدئة استخدام قبل فهدئة لو واحد برضو بجي له قلق في النوم بيتدوها بمدفعاتك أو لو ما في حالات الصرح بيتدوها في حالات مصر استخدام واحد عنده مخشف العضل من البرد أو غير يعني لها استخدامات طبية الأطفال اللي يسخنوا دايما الأمد الطفل خدها منه عشان تبقى أب سخونة الطفل لو دخلت ده مشكلة ممكن تقلب مع كده الصعب ازاي؟ هل يضطر لدي الأدوية دية؟ يعني ليه هستخدر بجال التخدير؟ ليه هستخدرات كثيرة خالص؟ خصوصاً هي التخدير اللي بدوها العمليات مش عارض اتقل عليك في فهمها كلها، اصحب لان بتقبل حاجة ظريفة جداً بيسموها بتقبل حاجة اسمها ريتروغير ريتر ريتر ريتر أمنيزيا أمنيزيا معاها مصر, مصر. أمنيزيا واخدان ايه؟ الذاكرة الذاكرة المعينة ذاكرة آآ قديمة اللي هو ريتروغير ريتر ريتر ريتر. وذاكرة حديثة اسمها انتيروغير انتير أ فإيش الاستفادة في الحيطة دي بتاعتها لو واحد راح يعمل عملية على طول ايا كان بيحطه في التمقرة والله عميجي كان اقولك خلف هيموت من التخذير الدكتور من الدنيا نعم هيموت هل هو حق في التمقرة فبيبقى متوتر بيبقى قلت جدا فيتضر النوع ده من المرضى بيدينه جرة عالة من التخذير بيدينه جرة ايه؟ ف دايما ما قابلت تخديد اذا زادت الكرة عاكت في المشاكل تبعا حتى لو فاضل حي بس هلقى في المشاكل مع المشاكل فالنوع ده من المرضى بنضرب ايش؟ استفادة بالأدوية ديها ما تيجي الناس المريض انه رح يعمل ايه؟ عملية ما هو تذكرها حديثة ولا قديمة بالنسبة له؟ هو رح يعمل قاموا مثلا؟ حديثة فبتيجي الناس المريض انه يعمل ايه؟ عملية فهديك بقى ليها كيف تستفالة بلدية كانت فيه اوضع ايش ام نقش عشان ينسى كلاما انه هما ايه? فقولك اسب المعي ما شاء الله دخل عدلية ولا في معهد ولا اوخ دي انتول كانت ايه? واخد الانتول ضيازمين ساساسي. ها? ها? لا الزكرة يعني اعطي عاص ضيق لا ده المرر بقى الزهايمر هو كلام من دخل ستني ازاي? كنوانا? انت في حاجة بقى الماك في المضعف وتشيلها. كلنا <تصفيق> <تصفيق> عندنا. كلنا عجلت عليك. في <تصفيق> الكلام هذه الادرية موجودة. هذه الادرية منتشرة. لكن نصيحة مني ديك احوض كبير السرقة كأنه او بتاع نصيحة مني ديك. لا تقدم عليها لا تقدم عليها بسهولة. لا بسهولة. لانه اول مشكلة فيها الاساسية بتعمل حاجه اسمها هامبوفر عايز تشوفها طيب هو عاوزينها في المحاضره دي <تصفيق> جامد اول انت في ايه حاجه اسمها هامبوفر اسمع يا اسلام ايش الهامبوفر ده <تصفيق> تام بقول تاني يوم تحس انك مصدع جسمك تعبان مش مركز معاه لحد كده ف ده او اول حاجه وسلامكم ابراهيم لو انت في مش هتاخد مش هتاخد قرارات الصح درايفك بالذات ده اول حاجه يبقى الاول معالي من ديكت مع الوقت بيحصل نوع من الادمان بس ادمان اللي هو ايه اللي هو لو اتاخدها كانصميه عند كانات ريلاكس وزوز ديستراكس يعني انت ايه خلاص لو ما خدتش الادويه ديت انت متعصب وبتتني على عينك وبتخبط في مراتك وبتخبط في عيالك بتخبط بتضرب يا يعني, يعني اصبحت لا تطاق فانت عشان تخلص اكسبتيد ليك تبتالى تاخد قدوية ديت في العمل زمالك كذا مع الوقت مع الواحد خلاص انت اصلح حالك فالله عليك لا تقدم على هزي الأنوان ومتعرف ستدقى ايه اتلاقي حد تيب بيد الموفرار اني قرريني هو ينصر بس لو انت احيش تقريني فسهل جدا تتعادل ديها لانك عتمر بك ظروف مدان بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانك عامل مع الله سبحانه وتعالى بقوليني كلنا عمليلين ظلوب. اسمع يا ابن. اسمع يا ابن الله. هو عدتك. كل واحفينها في الظلوب. وإلا مو يعني. فبد ان كل وقت الاخر ربنا بيختبر. ولو يعيز بالله ربنا ما اختبرهش. حس يا رحان غلط. اذا الدنيا بدا تديه ما فيش اختبارات. اعلم ان في حجرة كبيرة غلط. فهم ازاي? فدائما وابدا. في العلاج ومول زي ما تلجاش لهذه الادويه الغلط من قلب تخصصي ما تلجاش بيها منتهى الضرر ما تلجاش بيها منتهى الضرر It انا بتكلم على المريض انا بتكلم على السر دي في الضغط وهتجرب لمشاكل ثانيه رد لي على طيب الحاجه ده يبقى ليه بالنسبه للثغار دي انا بركز على حاجات البوست كومن في المملكه يعني النقطه الثالثه بالنسبه لايه الكوكايين ومش محتاج كوكايين ده باور سينس ستمنت باور يعني باور فل سينس ستمنت خلاص يبقى النقطه الثانيه الكوكايين حتى عن بينها قيمت مع الوقت بيحصل برفورشن للنوز يعني مع الوقت بيحصل بروجلوز و10 صادق مش اي حد هيديله كايين او يتعافى او يشوفه فبالذات فال بين ما ل... فعل... لا ترى لعني... بس يعني فلان لازم احنا يعني محتاج لازم يعني تقفلها ربنا ازاي ان انا عنه مجموعة الحشيش. الحشيش وكان النايز. مش طبقت الحشيش? هل الحشيش له استخدام طبي? نعم. يعني قلت لك بس لو بصيت في المرضى. بس طعب الناس اللي عندها سفا براحيبوا سفا براحيبوا سفا عشان ورانيه. <تصفيق> وليدي يوم الكالسة الكيميائية دارت كميتر يزن في الدنيا عوشه. بذلك السلامان هو الراجع الكيميائي فده كان سهل. لانه ما داش ياخد ما داشت احيان الكيميائي ما داشت احيان الكيميائي بسم الله بالسلام الراجع الكيميائي بصبت الكهاز المنعي. بصبت الموت. ده صور في السابع احنا قلنا ايه يعني انت كل مره على جلسات ووقف وقت يعني عاوز يستنفع فالناس اللي بتاخد اشعاع عندهم يوم للتخدير عشان يعني نوع خطه العلاج والكمياء تسال يقول لك ان احنا كده في المعرض عارف اللي فيها ايه ايش اللي فيها هو مش نوع سرطان وغصب عن الله الناس ديت ربنا بتاع يعني يعني ايمان شديد عارف لكن لو شفت انت انا قريبت بياخد طلعة كميائي ويبدي يطبخص وقيل حاجة خطيرة. تخيل ان كل الاميتي الفومتين ما تنفعش انا قريبت الفومتين ما ناخد الارض فومتين اللي موجود السردانية تلوضيحة متاكعة او عدة كنوزيو متاع تتبقى وفي مجرد ما نفعش لان الامي الكميائي في حاجة اسمها كل اسباب بتاع التنبيع الضغط ده موجود في نهايه الانفورس فنتل عارفين في في قاعه فورس فنتل في الهرمتيك سنتر حتى الدوران مش ما بياثرش مباشره بيبعت اسمها باظفيجن ما معش دخلته في مادات يعني ما مش ده الا العلاقه بين الاثنين الذيه مباشره الاقري فاذا عشان توقفه عشان تمنعه لازم يوقف مين تخيل من اقوى حاجات اللي بتقع في جومه السنت الحشيش <تصفيق> بيستهلك علاج يا ابني اذا كان المريض عنده سرطان بيديله مورفين بيديله هيروبين مع مورفين بتاع كوكتيل بس نهايته عمره انه عنده ايه ما لا يعالج خلاص طب ازاي فهنا يعني لو استخدامات لها استخدامات طبيه طبعا هو من ضمن دل... من ضمن دل... الحاجات دل... اللي مركز إن... كل فيه. في الدماغ ده موضوع في اصلا انت مظبوطه في زياداتك في الفيدباك في في مجموعه من النوترانسميتر اللي هو السيروتونين بالذات السيروتونين اللي بنفسه بسمو... النورافينفرين اللي بنسموهم النيوروترانسيترز اوف مود مود اللي هو المزاج يعني بحاله المزاجيه انت مبسوط او غير ازاي المود وبالتالي انت هتيجي تقرا في القران على راسه وهي ميه ده? حضرتك انت بتزود اللي هو عبارة عن اللي هو الميوتر تتنم معنا جهاز. حتى عاكت تتنم مع بعض فنس. صح الله. الماكينة فيكها القرآن هي زينية ليه ميه ده? والدك تأكد في اليكينة لو رأسه انت مستوى اللي هو الميوتر اللي هي الزود الجود. الزود الحالة المساجية صحيح. حس مراحة انت حضرتك الميشي دلوقتي ما تخشع مع ربنا متاع وانت تحس ان ده بكون صدرك بده يستريع جات من ايه؟ حضرتك انت غير واحد تاني يعني فهمت ازاي؟ تأكد تماما اللي حصل انه المنوع التنزيميشن اللي بترفع الحالة المزاجية بدت تسليد عندك لا اعلاك ولا دواء ولا احزنوه ولا غيرت في الخليل العصبية فاهمت ازاي؟ ودي عليها دراسات كتير يعني ده فد دي. زي فد الوقت دي سر الحجام. يعني فد صح. احنا بقى هبقى هبقى هبقى تظهر تعمل ايه بالزبط? بقى لكل مزال فيه اسراء. زي الامر الصينية برضو لازال مزال السر. انت بتختط في نرف الحتة معي ده صلح لك بحقيقة فاهمين معي? فايزا درجع واقول? العشيق والجماعه اللي كل املتها بتلعب اللعبه دي بس ما هياش فقط على المود ريفيتور او رفع الحاله المزاجيه انما زي ما اتفقنا ان الخلايا الاخرى لا تعمل الا بوجود بين لان احنا دلوقتي في نيورون ترانسبورت بتطلع من خليه وتفتح في خليه ثانيه والرا <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم. يا له صرحة مجديني السرطان هاي إذا كان إيه سرانه وفيش سران برد لا بسرينيه يستطيعونه لا بسرينيه لا بسرينيه سرينيه <تصفيق> يا راجب ليس قالت فتلوح هزلك <تصفيق> سرصي <سرطان. تصفيق> امش حاجة بص الحد فتلوح هزلك سرصي سرصي ده دوله يتايب لغاية هذه اللحظة لا يوجد علام يشفي السرطان باستثناء كل نوع في الاطفال اللي هو الكيمو او مرض السكر او السرطان ده دي حاجات بسيطه عادة. او الناس عندهم كلوبستكس اللي هو مرض اللي هو عباره عن ايه الضيق اللي هو التهاب بالعربي لتعطي الترجمة المزمين المهم يعني معنا فيش ألاك والبروكة الأزبط على الله بس خليفة الصبر العلاج الكيميائي عبارة عن إيه هي مواد لها القدرة تبحث انقسام الخلايا سريعة من انقسام ماذا حاجة؟ خلق بالأعرار ايش تفعل هي مواد تحد وليس تمنعها تحد من انقسام السريع للخلايا ستقسام فالفكرة الاساسية انه اسرع خلايا الكاثر هي الخلايا السرطة فالعلاج الكميائي انتعارفت السلسة كن؟ ايه قول اه ولا اه لو مشعارفة قول اه الخلايا القسم تدي خلية تخش في جيزيرو ثم الاستخلص ثم, ثم جيوات العربية فالعلاج الكميائي بيعفيد في منه دي حت من الاس فيس بطقها شويه خليها تطول في واحد اول جي تي فيس في واحد اول جي 1 المهم انتوا لا ما دامها خليه هتادي 10 ثانيه هتديش غير ثاني ثانيه ازاي بص ده فكره ده لاج الكيميائي استنى بس اشبه شكله هناك خلايا في جسم الانسان طبيعيه معدل انقسامها يفوق الخلايا الصوخة خلايا الشعر خلايا المرض خلايا التستس خلايا الأوري خلايا الانتستن كم حاجة؟ خمسة معدل انقسام هم؟ النوع الوظيفة بتاعك هو كده انت لو شفت كام خلية في جسمك في, في كل وقتها بتموت في الانتستن لا يعني ربنا خلالها سمسن خلية أم تستطاع تطول تعوض الموت فالعلاج الكيميائي هنا ما بفرقش ما بين التعريف وصف. هي هيت من انقسام الخلايا سريعه بتفكر انه الخلايا ذات الخلايا سرطانيه لا الخلايا فباقي المريض بياخد الكيميائي ايضا بيبدا يشتكي ان المرض يضعف ايضا عنده انفيرتيلتي عنده باهريه وبلوزه فاهم ازاي عنده قلب وش شعره عمال تقع فاهم كده ازاي بالظبط صنع لك كمان السرطان معروف انه حاجه اسمها 5 خلاص شخص بالسرطان يبقى ده اقصى حاجه عايشه 5 سنين اقصى حاجه عايشه ايه في ناس تموت بعد شهر في ناس بالتشخيص بعد سنة، بعد اثنين، بس في النهاية في الخمسة، خمسة وروبط طب كل العلاج اللي حاليا في الصلطان، جراحي، شعاعي، عارف ايه؟ ازاي اللي عمره بالقدر المستطاع بس مش هزيد عن كامل والأعمار دا دي لاصل يعني فيه دوب الشيء فلاني اسمه الصرف نيبلا المجموعة الموجودة معاه في اللي بركانسة ضجع عليها كبير جداً ايش عملته؟ انا عبداً زودت بس ست شهور وضعك عليه. زودت في عمر الهيسان ستشوك. فمثال. لكن انت انت يقضى على اذا شخك يصير بادري او قوي. ويتعطى العلاج الوزع. ممكن. حاجات المكينية في الاطفال او في حالات يعني لسه السلطان بادري وراح ما اتخذ براحية وراح ما دين كورس محترم لكن مش كده راكب يا صانوريصه ست ممكن بعد 7 8 ورق ان انا اذا خلصت المستيليس بتاعته فمعروف اسمها 5 4 5 ما ادش على نفس يبقى زي الفل في السنه الرابعه كل حاجه وبص اول السنه الخامسه بقى تكتب اخر حاجه اخر حاجه يا ابني في دواء اللي هو اسمه ديكتاسي الديكتاسي والحمد لله دائما بلم بعد ايه انت سئ ده, ده بتاع الشباب بلفتره الغياب الحاله التعاطفيه في الاسر انا كلام دا ده يعني الجنرال صار عندنا عنده في كل مكان اصبحت الاب مشغول والام مشغوله في جاب في فتره غاب في جاب بس الحمد لله اتلم دلوقتي في جاب حصل عارفين جاب يعني ايه الفراغ فجى حصل بين الاب فيه نقص محمة فيه بس زمنة تعمل فيبكر الحمد لله الظاهرة دي ما يستشعرش الجامس السوائدية انما عندنا انتشف بصنا اولاد الاغنياء بالزن فبدأوا يعملوا كلافس وبدأوا يعملوا حاجات فامي <تصفيق> ستة وفكالاتش على الفلتخات التانية بيدوروا على فاميلي كالية مع بعضهم فهيها الشياطين قاعدة ولم لن... تردوا تشوف يا اخوانا انه هو رب يلاحظوا ايه بصورة اخواني صورة اخواني جاهزوا شيء لا <تصفيق> لا مش معنى هذا كلام ان كنت ما اتحباش تعامل مع خير الاضنة. بس لازم تحط هزيه بس الآية نصب عينيك اينما كنت. لان انت لا تعانيك ولا النصارى حتى تتبع ايه؟ ماشي؟ خدها القاعدة. انتظار. بيبقى عضوف وحامل معاك ويساعدك. وكل شيء. بس تكير حط الآية دي نصب عينيك. فهم لا على المسلمين ده انا من البرصاء فبلعبوا في اللعبه دي طلعوا اكتسيد اكتسيد ده يعني يعملك ايه نوع من الانترنال ايموشن يعني ايه دي بتحن رهيمه فيا سلام يبقى احسن من عايزك الله احسن من والده بيقول ايه فبدا هذا النوع لكن مع الوقت ثاني ب... برجع اقول بدات بقى تلعب في النيورو ترانسميترز استنى العواقب اندرساند اخر حاجة الهرمونات تحت المصص ديه برضو تكيل انت الحمد لله برضو شوان عاقل ما شفتش يعني الياساتين ما شفتش انه قبل كده ما يمكن تعد علي تفكر قطب المخضرات الا واحد كل يوم جاب لي ايه؟ علم بتاع مش عارف ايه؟ ايش بتاع ايه؟ اصلا لعم انا تقولوا لعمل يا في القصة دي تقولك ده مصرحة ده كزا؟ انا مش دخل هل المكتوب عليه اف الايه؟ هلا اخنوه مو... انا الوصده او اذا لا اصدار. وصح يكون الحمد لله يا سباتين ما بتنزل فلو مفيش حبي دي. اوه في حد بيعمل. استفدت حاجة. اه? استفدت كده والله اه? اه? انا بديم ولا خدت البيات ولا عملت اللي خدت الرفص. استفدت حاجة. ده забрал